صلوات شريفة للشيخ عبد الغني النابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك القديمة الأزلية الدائمة الباقية الأبدية التي صليتها في حضرة علمك القديم الذي أنزلت بملائكتك في حغرة كلامك القرآن العظيم فقلت باللسان المحمدي الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وخاطبتها بها مع السلام تتميماً للإكرام منك لنا والإنعام فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقلنا امتثالا بأمرك رغبة فيما عندك من أجرك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين حتى نجد ذلك وقاية لنا من نار الجحيم وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا أظيم